وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَنَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا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 قد جعل الله لكل شيء وَلَا واللائي عَن من المحيض من يُسْأَلُونَ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ, فعدتهم ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ الْبَاءَةُ إِلَّا بِمَا جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ الْمُنَكَّهُونَ ه يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرَهُ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 وَإِن كُنَّ أُنَاثَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَوْتِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا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 فاتقوا الله يا للألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسول يَتَلُو عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبِينَاتٍ رسول يَتَلُو عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبِينَاتٍ لِيُخرِجَ الَّذينَ آمنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ مِنَ الظُلُماتِ إلَى النور